بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الانفال قل الانفال ان الله ورسوله فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله لَا بُهُمْ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ 129. لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورسط كريم 120. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون 121. يجاهدون في الحق بعدما تبين كأن ما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة وتودون أن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 118. ومن نصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم 119. إذ يغشيكم يُذْهِبُ بِهِ وَيُذْهِبُ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَالَّذِي يَرْبِطُ عَلَى قُنُوبِكُمْ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُنُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ إِذْ يُحَيِّى رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا فَانْتِقِ فِي قُلوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاءُوا أَن يُطَّاعَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَ اشتركوا في القناة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 وَلَيُبْلِيَنَّ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُنْهِي كَيْدَ الْكَافِرِينَ إِن تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَ قوم الفتح وان تنته فهو خير لكم وان تعودوا عد ولا تنفع عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وان الله مع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه واعلموا لَن تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ قَارُصٌ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَ صُرُوا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون ان يخطفك الناس فاواكم وانيدكم فاواكم وانيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات علكم تشكرون يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون وعلم وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا وَيَكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ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 وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْقِتِنَا بِعَذَابٍ يرههم لا يعلمون وما كانت صلاتهم عند البيت الا مكاء او تظيه فذوق العذاب بما كنت تكفرون ان الذين كفروا يَقُولُونَ أَمْوَالُهُمْ لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُبْقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ فَسَيُبْقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ والذين كفروا الى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمن فيركمه جميعا فيجعله في جهنم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 وَإِن تَنْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِن تَوَلَّوْا فَعَلِمَ وباليتامى والمساكين وابن السبيل لَمنْكُم وَلَوْ تَوَعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيْعَادِ وَلَكِنْ لِيَقْضِ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَقْضِ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ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 وَلَٰكِن نَّزَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَإِذْ يُرِيكُمُ اللَّهُ أَن يَقْتَضِيَ عَلَيْهِمْ أَن لَّوْ كَانُوا صَادِقِينَ اقضِ الله ليقضِ الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فثبتوا واذكروا الله واذ والله كثيرا لانكم تفرحون واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلن وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين واصبروا ஹயூ in ومن يتوكل على الله فان الله عزيز حكيم ولن ترى اذ يتوفى الذين كفروا الا يدribون وجوههم وادبارهم يضربون قَدَّمَتْ أَيْدِيَكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ كَذٰلِكَ بِأَنَّ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ذٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ غَيْرَ مُغَيِّرِ الْقَحْقِ لَتَنَنَّعَمَنَّ عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ كَذَلِكَ بِأَنفِرَاعُونَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِظُلْمٍ ورقنا انا فرعون وكن واتى وهم لا يتقون وانما تفقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يتذكرون وان ما خفنا من قوم صيانة فانبذ اليهم على سواء فَخَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُبْدُونَ مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفِّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ سَميعٌ عَليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنَّ فَقَتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا الْتَفَتَ بَيْنَ قُنُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ No mm -hmm. مِئَةٌ يَغْلِبُونَ أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا يَغْلِبُونَ أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ أَلَأَن خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُم وَعَلِمَ أَن فِيكُمْ ضَعْفًا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبون سَرَاحَ حَتَّى يُسْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ أَرْضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ لَوْلَا كِتَابٌ مِنْ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ كُنُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ يعلم الله ان يعلم الله في قلوبكم خيرا ياتكم خيرا مما اخذت منكم ويعفو عنكم والله هو الغفور الرحيم واي كَفَقَدْ خَانَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ بعضهم اونيئا بعض والذين امنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايه من شيء حتى يهاجروا وان انصركم في الدين فعليكم النصر الا على قوم بينكم وبين اللهم بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم اؤنيا بعض الا تفعلوا تكون فتنه في الارض وفساد كبير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 وَاُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ